وَمَا أَرْسَلْنَا لَهُمْ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَّا نُعَمِّرُهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى بِيَدِكَ بي وَلَا ஜ مَن نَعْبُدُ إِنَّهُ أَوْ மூ إِنَّا أَخْلَوْنَ بِقَالِ الصِّدْقِ ذِكْرًا وَإِنَّهُ of mine